معنا د الحمد لله حق الحمد وعوفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأوفاه حق محمدا أن د ه ورسوله ومصطفاه الحديث الثامن والعشرون حديث أ ب ي نجيح لعرباض بن س ا ر ي ة رضي الله عنه ا ق ر أ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 هذا الحديث أ ص ل في بابه في بيان الاستمساك بتقوى الله جل وعلا و ا ل و ص ي ة بذلك والاستمساك بالسمع و ا ل ط ا ع ة و ب ا ل س ن ة و ب ط ر ي ق ة الخلفاء الراشدين المهديين من ب ع د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال العرباض بن ساريه رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة الوعظ هو التذكير ب ا ل أ م ر والنهي وبحقوق الله جل وعلا في ا ل أ م ر والنهي يعني فيما أ م ر به ونهى عنه وهذا يكون معه غالبا التخويف ف ا ل م و ع ظ ة قد تكون بترغيب وقد تكون بترهيب والغالب عليها أ ن يكون معها التخويف من عدم امتثال ا ل أ م ر أ و بارتكاب النهي وقد جاء ذكر الموعظه في ا ل ق ر آ ن في عدد من المواضع والمفسرون فسروها باتباع ا ل أ م ر أ و بالتذكير باتباع ا ل أ م ر والتذكير باناب النهي قالوا إ ن لفظ وعظ ة م ع ن ى جعل غيره في ع ظ ة و ا ل ع ظ ة نوع مما يحصل به الاعتبار وذلك من آ ث ا ر ا ل ا س ت ج ا ب ة للتخويف أ و التهديد أ و ا ل إ ن ذ ا ر أ و ا ل إ ع ل ا م وما شابه ذلك فلهذا فسرت ا ل م و ع ظ ة فيما جاء في ا ل ق ر آ ن ب أ ن ه ا كما ذكرت لك امتثال ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي و إ ل ق ا ء ذلك بشيء من التخويف منهما وعمت ا ل م و ع ظ ة أ م و ر ا ل ت ر غ ي ب والترهيب فيقال هذه م و ع ظ ة إ ذ ا ذكر بالله و ب ا ل ا خ ر ة و ب أ م ر الله ونهيه و ب ع ق و ب ة المنتهي عن ا ل أ م ر أ و المرتكب للمنهي حين يذكر بعقوبته في ا ل آ خ ر ة و في الدنيا صار واعظا المقصود من هذا أ ن قوله هنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون سبب الوجل وجل القلوب وسبب أ ن العيون ذرفت أ ن ه ا ا ت م ل ت على أ ش ي ا ء منها التخويف والوعيد ومنها أ ن ه نبههم أ ن ه سيفارقهم فجمع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لهم ما بين ا ل إ ش ع ا ر بمفارقته لهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما بين تذكيرهم ب أ م ر الله جل وعلا وبحدوده و أ و ا م ر ه والتخويف من م خ ا ل ف ة ذلك فقال رضي الله عنه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون والوجل وجل القلوب أ ع ظ م من خوفها ل أ ن الوجل خوف و ز ي ا د ة وهو الخوف الذي معه اضطراب وتردد في هذا ا ل أ م ر يعني أ ن ه خاف منه مع كون القلب راغبا راهبا في هذا ا ل أ م ر فهناك درجات فيه ا ل ر ه ب ة والخوف والوجل فكلها د ا خ ل ة في معنى الخوف لكن كل و ا ح د ة لها مرتبتها قال فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع يعني لما اشتملت عليه من ا ل إ ش ا ر ا ت ولما كانت عليه من أ ن ه ا ج ا م ع ة فاستشفوا أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع لهم ف ك أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جمع لهم ما يحتاجون وارشدهم لذلك الى انه ربما فارقهم لانه جمع اشياء ك ث ي ر ة في مكان واحد قال فاوصنا ومر معنا معنا ا ل و ص ي ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اوصيكم بتقوى الله عز وجل والتقوى هي و ص ي ة الله ل ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وقد ذكرنا لكم ان معنى التقوى أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وعقابه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ق ا ي ة وهذه ا ل و ق ا ي ة ب ا ن ت ث ا ل أ و ا م ر ه واجتناب مناهيه والعمل ب س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتقوى في كل مقام بحسبه وقد فسرت التقوى ب ع د ة تفسيرات ذكرناها لكم ومن أ ح س ن ه ا قول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أ ن التقوى هي أ ن تعمل ب ط ا ع ة الله على نور من الله ترجو ثواب الله و أ ن تترك م ع ص ي ة الله على نور من الله تخشى عقاب الله فجمع في هذا التاريخ بين الترك والعلم والنيه ة و ذ ا هو ح ق ي ق ة التقوى في ا ل أ و ا م ر و ا ل ن و ا ه قال أ و ص ي ك م بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه و إ ن ت أ م ر عليكم عبد ف إ ن ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قال والسمع والطاعه والسمع و ا ا ل ط حقان ل ل إ م ا م أ و ل ل أ م ي ر وهما من ثمرات ا ل ب ي ع ة ل أ ن ا ل ب ي ع ة عقد وعهد على السمع و ا ل ط ا ع ة وتحصل ب ا ل م ب ا ش ر ة وتحصل ب ا ل إ ن ا ب ة فالسمع و ا ل ط ا ع ة من ثمرات ا ل ب ي ع ة ف ا ل إ م ا م المسلم إ ذ ا بايعه ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم من يصار إ ل ي ه م في الحل والعقد ف إ ن ه م فان في بيعتهم له على السمع و ا ل ط ا ع ة وعهدهم له أ ن يسمعوا ويطيعوا في ذلك م ب ا ي ع ة ب ق ي ة المسلمين وعلى هذا جرت س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم و س ن ة الخلفاء الراشدين فالسمع و ا ل ط ا ع ة كما ذكرت لك لا فرق بينه وبين ا ل ب ي ع ة ومن فرق بين ا ل ب ي ع ة وبين السمع و ا ل ط ا ع ة في الحقوق التي ل ل إ م ا م المسلم أ و ل ل أ م ي ر المسلم فلا دليل له من س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا من عمل ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ولا من قول أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ت ب ا ع السلف الصالح في عقائدهم فالسمع و ا ل ط ا ع ة ل ل أ م ي ر المسلم حق من حقوقه لقول الله جل وعلا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم لكن السمع و ا ل ط ا ع ة له لا تجب ي له حقا له استقلالا و إ ن م ا هي على وجه التبع يعني أ ن ه ا تبع ل ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسوله ولهذا جاء في ا ل أ ح ا د ي ث بيان أ ن الطاعه إ ن م ا هي في المعروف والمعروف هو ما ليس ب م ع ص ي ة يعني ما عرف ت الشرع حسنه وهو ما ليس ب م ع ص ي ة ولهذا جاء في احاديث أ خ ر بيان أ ن ا ل ط ا ع ة تكون في غير ا ل م ع ص ي ة وعلى هذا اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في امتثالهم لهذه ا ل و ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أوسيكم بتقوى الله عز وجل و السمع و ا ل ط ا ع ة السمع والطاعة كما ذكرت لك يعني في غير ا ل م ع ص ي ة ف إ ذ ا كان في الواجبات فالسمع و ا ل ط ا ع ة ل أ م ر الله جل وعلا ولحق الله جل وعلا لا لحق ا ل أ م ي ر و إ ذ ا كان في المباحات أ و فيما يكون فيه الاجتهاد فهنا يتوجه السمع و ا ل ط ا ع ة الإمام أو لحق ا ل إ م ا م أ و لحق ا ل أ م ي ر يعني أ ن المسائل ث ل ا ث ة ما وجب ب ع ص ل الشرع ف إ ن ه يطاع فيه ا ل أ م ي ر ل أ م ر الله جل وعلا بذلك و ل ي س في ا ل ط ا ع ة هنا من يعني في الواجب من حقوقه بل, هي بل هو يطاع لحق الله جل وعلا في طاعته فيما أ و ج ب جل وعلا والحاله ا ل ث ا ن ي ة أ ن ي أ م ر أ و ينهى عن مباح أ و فيما فيه اجتهاد أ و عن مكروه أ و ما أ ش ب ه ذلك ف إ ن ه يطاع هنا لحقه هو ل أ ن الله جل وعلا جعل له السمع و ا ل ط ا ع ة والحاله ا ل ث ا ن ي ة أ ن يكون أ م ر ه ب م ع ص ي ة أ و نهيه عن واجب فهنا لا ط ا ع ة له ل أ ن ط ا ع ة الله جل وعلا حق مقدم على ط ا ع ة غيره ممن جعل الله جل وعلا له الحق فمثلا الوالدان و ا ل م ر أ ة لزوجها و ا ل إ م ا م و أ ش ب ا ه ذلك ممن جعل الله جل وعلا لهم حقا في السمع و ا ل ط ا ع ة ف إ ن ه م يطاعون في غير ا ل م ع ص ي ة يعني فيما جاء في الشريعه انه غير محرم قال و إ ن تامر عليكم عبد في قوله ت أ م ر معنى تغلب وان تامر عليكم عبد يعني غلب عبد على الاماره فدعا لمبايعته او دعا لان يسمع له ويطاع فهنا يجب ان يسمع له ويطاع فلهذا قال العلماء الولايات الشرعيه العامه تكون باحدى طريقين الطريق ا ل أ و ل طريق الاختيار أ ن يختار ا ل إ م ا م العام أو أن ي خ ت او ر الأمير ا ل ا خ ت ي ا ر و ل ا ي ة الاختيار لها شروطها إ ذ ا كانت ل أ ه ل الحل والعقد ف إ ن ه م يختارون من اجتمعت فيه الشروط الشرعيه ة التي جاعت في الأحاديث في و م ن ا الإمام أن يكون الإمام ومنها أ ن يكون عالما ومنها أ ن يكون يحسن س ي ا س ة ا ل أ م و ر و أ ش ب ا ه ذلك مما اشترطه أ ه ل العلم في و ل ا ي ة الاختيار والقسم الثاني و ل ا ي ة التغلب وهو أ ن يغلب ا ل إ م ا م أ ن يغلب أ ح د أ م ي ر أ و غيره ممن لا تتوفر فيه الشروط أ و بعض الشروط أ و تكون تتوفر فيه لكنه غلب إ م ا م ا اخر قبله ف إ ن ه هنا إ ذ ا غلب فيبايع ويسمع له ويطاع ل أ ن ا ل ب ي ع ة هنا أ ص ب ح ت بيعه تغلب و ا ل و ل ا ي ة و ل ا ي ة غ ل ب ة وسيف فهذا كما أ و ص ى هنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يسمع ويطاع لمن لم تتوفر فيه الشروط التي تكون في و ل ا ي ة الاختيار حيث قال هنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن ت أ م ر ونفهم من ا ل ت أ م ر أ ن ه لم يكن تم اختيار فهذه ولايه التغلب وقال إ ن ت أ م ر عليكم عبد ومعلوم أ ن العبد لا يختار لي في يل امور المسلمين فدل هذا على أ ن و ل ا ي ة ا ل غ ل ب ة يجب لمن غلب فتولى يجب له السمع و ا ل ط ا ع ة كما تجب ل ل إ م ا م الذي يختار اختياره لا فرق بينهما في حقوق ا ل ب ي ع ة والسمع و ا ل ط ا ع ة وذلك لاجل ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة من المسلمين وإذا نظرت ف إ ن الاختيار وقع في تاريخ هذه ا ل أ م ة على الخلفاء الراشدين ا ل أ ر ب ع ة وعلى م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان رضي الله عنه وما بعد م ع ا و ي ة من عهد يزيد إ ل ى زماننا هذا فالولايات ولايات ت غ ل ل أ ن ه ا تكونت ا ل د و ل ا ت وهذا يعارض هذا إ ل ى آ خ ر ه فكلها لم ت ن ش أ كتواتر أ و كتتابع ل أ ص ل ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة و إ ن م ا صارت ولايه تغلب وهذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال تكون خلافه ا ل ن ب و ة ثلاثين عاما او قال ثلاثون عاما خ ل ا ف ة ن ب و ة ثم يكون ملكا عاضا وهكذا يعني أ ن ا ل خ ل ا ف ة التي على منهاج ا ل ن ب و ة تكون في هذه ا ل أ م ة فقط ل م د ة ثلاثين عاما بعده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي التي انتهت بمقتل علي رضي الله عنه و و ل ا ي ة م ع ا و ي ة كما هو معلوم و ل ا ي ة اختيار ل أ ن الحسن بن علي تنازل له عن ا ل خ ل ا ف ة فاجتمع عليه الناس وسمي ذلك العام عام ا ل ج م ا ع ة باجتماعهم على م ع ا و ي ة رضي الله عنه وما بعده أ ص ب ح ت و ل ا ي ة تغلب و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ج م ع و ا لما صنفوا عقائدهم من القرن الثاني إ ل ى زماننا هذا على أ ن ا ل ب ي ع ة م ن ع ق د ة لمن تغلب ودعا الناس الى إمامته مع ا م م ت ه ان الذي يشترط للامام غير متوفر فيه او هو متوفر فيه فالامر سيان من ج ه ة ث ق و ق ه ث ق و ق ا ل ط ا ع ة والسمع والبيعه وما يترتب على ذلك من الجهاد معه والتجميع عليه وعدم التنفير عنه وسائر الحقوق التي جاء جاءت والأمراء للأئمة قال هنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن ت أ م ر عليكم عبد ف إ ن ه الفاء هذه ت ع ل ي ل ي ة ف إ ن ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يعني سيرى اختلافا على ا ل أ م ر ا ء فوصيته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام له أ ن ه من عاش ف ر أ ى الاختلاف فعليه بالسمع و ا ل ط ا ع ة و إ ن ت أ م ر عليه عبد وجاء في أ ح ا د ي ث أ خ ر بيان بعض هذا الاختلاف وما يحصل من ا ل ف ر ق ة و أ ش ب ه ذلك يجمعها أ ن الاختلاف اختلاف على الدين أ و اختلاف على ا ل أ م ي ر فمن ر أ ى الاختلاف الكثير ف إ ن عليه أ ن يلزم التقوى وعليه أ ن يلزم ا ل س م و ا ل ط ا ع ة فهذه وصيته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ قال ف إ ن ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا والاختلاف الكثير يعني عن ما كانت عليه سنته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ و ص ى فقال فعليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين عليكم بسنتي يعني الزموا سنتي ابحثوا عنها والزموها ك م ا أ و ص ي ت به في سنتي فالزموه وهذا هو الواجب على العباد حين الاختلاف إ ذ ا اختلفوا في العقائد فعليهم أ ن يبحثوا في س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اختلفوا في الشرائع في ا ل أ ح ك ا م فعليهم أ ن يبحثوا في س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كثر الاختلاف بينهم في أ م و ر الفتن والاراء إ ل ى آ خ ر ه فعليهم أ ن يرجعوا إ ل ى س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم و س ن ة الخلفاء الراشدين ف إ ن فيها ا ل ن ج ا ة ولم نر ى م س أ ل ة من المسائل التي من أ ج ل ه ا اختلف الناس في تاريخ ا ل إ س ل ا م كله من أ و ل ه إ ل ى يومنا هذا إ ل ا وفي ا ل س ن ة بيانها لكن يؤتى الناس من جهه أ ن ه م لا يرغبون في ا ل س ن ة لا يرغبون في امتثال و ص ي ة المصطفى صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه وبيانه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لهذا أ و ص ى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه ا ل و ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة فقال فعليكم بسنتي و ا ل س ن ة المقصود هنا بها الهدي و ا ل ط ر ي ق ة التي كان عليها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل س ن ة بيان ل ل ق ر آ ن فما كان من كلامه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما كان من أ ف ع ا ل ه ف إ ن في ذلك ا ل س ن ة وهي ا ل ط ر ي ق ة والهدي الذي كان عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا فيه بيان واضح لمعنى القران حيث قال جل وعلا و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم ي ت ف ك ر و ن في س و ر ة النحل فقوله و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر الذكر هنا هو س ن ة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء هم الذين خلفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في و ل ا ي ة ا ل أ م ر على طريقته عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدون من بعده عليه الصلاه والسلام أ ر ب ع ة أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن ووصفوا ب أ ن ه م راشدون ل أ ن ه م قاموا بالرشد والرشد هو العلم بالحق والعمل به فسموا راشدين ل أ ن ه م كانوا علما ء بالحق عملوا به وليست هذه ا ل ص ف ة إ ل ا لهؤلاء ا ل أ ر ب ع ة وفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلاف هل يعد من الخلفاء الراشدين أ م لا يعد من الخلفاء الراشدين والذي عليه نص كثير من أ ه ل العلم ك أ ح م د وغيره أ ن ه من الخلفاء الراشدين ل أ ن ه علم الحق فعمل به وعامه الولاه ليسوا على ذلك بل منهم من لا يعلم الحق اصلا ومنهم من يعلم الحق فيخالفه ل أ ه و ا ء وشهوات ونوازع م خ ت ل ف ة فالذين وصفوا ب أ ن ه م خلفاء راشدون هؤلاء وهنا تنبيه على م ق ا ل ة ربما ترد على السنه في بعض الكتاب وهي غير س ل ي م ة من جهه م ك ا ن ة ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم وغير م ت ف ق ة ل ل ج م ل ة مع عقائد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فيما نفهم من عقائدهم وهي قولهم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله إ ن ه خامس الخلفاء الراشدين وهذا ليس بسبيل ل أ ن م ع ا و ي ة رضي الله عنه أ ع ظ م منزله من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى و إ ذ ا كان ثم خامس الخلفاء الراشدين فهو م ع ا و ي ة ل أ ن ه أ ح ق بهذا الوصف من عمر بن عبد العزيز لكن عمر وصفه ج م ا ع ة من أ ه ل العلم ب أ ن ه خ ل ي ف ة الراشد و م ع ا و ي ة بحسب الاعتبار أ ن ه اجتمع عليه ف إ ن ه خ ل ي ف ة الراشد لكن لما جعل ا ل أ م ر ملكا في بنيه ملكا في يزيد كان أ ه ل العلم يعبرون عنه ب أ ن ه ملك راشد وخير ملوك المسلمين على ا ل إ ط ل ا ق و ه و خ ل ي ف ة ل أ ن ه خلف ما بعد بالحق وليس ت م خامس ل أ ر ب ع ة الخلفاء ف إ ذ ا قيل إ ن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خ ل ي ف ة الراشد فهذا حق ولكن لا يقال هو خامس الخلفاء الراشدين لان م ع ا و ي ة أ ح ق م ن بهذا الوصف لو كان هذا الوصف سائغا أ م ا الخلفاء فهم أ ر ب ع ة لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثلاثون س ن ة خ ل ا ف ة ن ب و ة فما بعد ذلك إ ن م ا هو وصف ل أ ج ل ا ل ت ح ب ي ر في خلال ا ل أ م ر ا ء و أ و ص ا ف الولاء أ قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المهديين يعني الذين من الله عليهم فهداهم للحق فعملوا به قال عضوا عليها ب ا ل ن و ا ج د ب ا ل ن و ا ج د وهي ا ل أ ض ر ا س و أ ش د ما يكون الاستمساك إ ذ ا أ ر ا د المرء أ ن يستمسك بشيء ب أ س ن ا ن ه أ ن يعض عليه ب أ ض ر ا س ه ل أ ن ه ا أ ش د ا ل أ س ن ا ن فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ب و ا عليها ب ا ل ن و ا ج د يعني كونوا مستمسكين بها على أ ش د ما يكون الاستمساك الاستمساك بسنته عند الاختلاف و س ن ة الخلفاء الراشدين عند الاختلاف والتقوى والسمع و ا ل ط ا ع ة ف إ ن في هذا النجاه وهذا مجرب في كل ما مر بتاريخ ا ل إ س ل ا م من تقلبات وفتن ف إ ن من أ خ ذ بهذه ا ل و ص ي ة نجا في دينه ودنياه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ي ا ك م و م ح ت ث ا ت ا ل أ م و ر ف إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة إ ي ا ك م هذا تحذير ونهي ومن الصيغ التي يفهم منها النهي أ و يعبر بها عن النهي ص ي غ ه اياك وكذا كما ق ر ر ه علماء ا ل أ ص و ل فقوله و إ ي ا ك م م ح د ث ا ت ا ل أ م و ر هذا في معنى قوله لا تقربوا أ و لا ت أ ت و ا محدثات ا ل أ م و ر فهو نهي عن محدثات ا ل أ م و ر والمحدثات جمع م ح د ث ة وهي كل ما أ ح د ث بعده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على غير مثال سابق له وهذه المحدثات التي أ ح د ث ت على قسمين منها محدثات من قبيل المصالح ا ل م ر س ل ة التي أ و ض ح ن ا لكم معناها وضوابطها في أ و ا ئ ل هذا الشرح فهذه لا تدخل في المحدثات ا ل م ذ م و م ة ل أ ن ه ا م ح د ث ة ل غ ة ولكنها ليست ب م ح د ث ة شرعا ل أ ن لها الدليل في الشرع الذي دل على اعتبارها وهو كونها من المصالح ا ل م ر س ل ة و أ ش ب ا ه ذلك على الضوابط التي ذكرناها في ذلك المقام والقسم الثاني المحدثات التي هي في الدين بما أ ح د ث مع قيام المقتضي لفعله في عهده صلى الله عليه وسلم وترك فما ترك في عهده من العبادات أ و مما يتقرب به إ ل ى الله جل وعلا مع قيام المقتضي لفعله ولم يفعل فهو م ح د ث ة في الدين وهو ب د ع ة وهذا القسم هو الذي يتوجه إ ل ي ه قوله صلى الله عليه وسلم و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل ب د ع ة ضلاله وهذا يعني أ ن نعكس ا ل أ م ر فيكون المنهي عنه هي الضلالات من البدع وهي البدع في ا ل ش ر ي ع ة البدع في الدين و أ م ا ا ل ب د ع ة من حيث هي في ا ل ل غ ة ف إ ن ه ا قد تكون ولا ينهى عنها في الشرع كما قال عمر حين جمع الناس أ و حين جمع الناس على إ م ا م واحد فقال ن ع م ة ا ل ب د ع ة هذه فجعلها بدعه يعني في ا ل ل غ ة فليست كل ب د ع ة في ا ل ل غ ة ب د ع ة في الشرع ل أ ن ه ا قد تكون ب د ع ة ل غ ة ولا تكون ب د ع ة شرعى ب د خ و ل ه ا في تعريف المصالح ا ل م ر س ل ة أ و في العفو العام أ و ما أ ش ب ه ذلك أ م ا ما يتقرب إ ل ى الله به من العبادات وقد قام المقتضي ل ف ع ل ه في عهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولم يفعل ف إ ن ه من البدع ا ل م ح ت ث ا ت ومن البدع الضلاله فقال ف إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة وهذه ا ل ك ل ي ة من صيغ العموم وهذا يدل على إ ب ط ا ل قول من قال إ ن من البدع في الدين ما ليس بضلال ه وهو ما أ ح د ث العز بن عبد السلام في ا ل أ م ة من تقسيم ا ل ب د ع ة إ ل ى خ م س ة أ ق س ا م و ا ج ب ة و م س ت ح ب ة و م ب ا ح ة و م ك ر و ه ة و م ح ر م ة فتبعه الناس على ذلك وانتشرت البدع على هذا التعريف أ و هذا التقسيم بقوله إ ن من البدع ما هو واجب ومن البدع ما هو مستحب و أ ش ب ه ذلك وهذا مصادم لهذا النص وقول ب ا ل ر أ ي والقول ب ا ل ر أ ي مذموم إ ذ ا كان في م ق ا ب ل ة النص ومصادمته فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لنا كل ف إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة هذه ك ل ي ة فمن قال إ ن ثم من البدع ما ليس ب ض ل ا ل ة فهو مخالف بقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن كل بدعه ض ل ا ل ة فما من ب د ع ة في الدين إ ل ا وهي ض ل ا ل ة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على تعريف ا ل ب د ع ة الذي ذكرناه يخرج من ذلك المصالح ا ل م ر س ل ة ل أ ن ه ا لا تدخل في البدع كما هو معروف من تعريف ا ل ب د ع ة وتعريف المصلحه ا ل م ر س ل ة حيث ذكرنا لك ذلك مفصلا في موضعه ه الله عنه الله وعن رسول قولا رسول معاد بن الإسلام قال يا لا يا جبل قلت قل لي في الإسلام قولا لا قلت ل ل رضي في أ خ ب ر ن ي بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني عن النار قال لقد س أ ل ت عن عظيم و إ ن ه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على ادلك على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتدافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه قلت بلى يا رسول الله ق ا ل ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وعمود、تايفا. ثم ترى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون هي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 وهو من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ع ظ ي م ة التي لكل ج م ل ة منها شاهد لكل جملة منه ش ولهذا ا ه د كثيرة و هو حديث حسن بمجموع شواهده لجمله ا ل م خ ت ل ف ة قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أ خ ب ر ن ي بعملك يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني عن النار هذا فيه ما ينبغي التادب به على ما ينبغي التادب به ل أ ه ل العلم ل أ ن معاذ بن جبل رحمة رضي ح م ر الله عنه ورحمه من اعلم هذه الامه بالحلال والحرام بل هو أ ع ل م ا ل أ م ة بالحلال والحرام فهو من أ ه ل العلم وهذا يدل على أ ن طالب العلم ينبغي عليه أ ن يكون حريصا على ما يقربه من ا ل ج ن ة ويباعده عن النار قال معاذ ي اخبرني رسول الله أ بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني عن النار وهذا مما ينبغي لكل طالب علم أ ن يحرص عليه ما يقربه إ ل ى ا ل ج ن ة وما يباعده من النار ل أ ن العلم له ش ه و ة والعلم له عنفوان وقد يصرف صاحبه عن السعي في ا ل غ ا ي ة من العلم وهو ما يقرب من ا ل ج ن ة وما يباعد من النار وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إ ن للعلم طغيانا كطغيان المال فالعلم يطغي إ ذ ا لم يكن صاحبه يسعى فيما يقربه إ ل ى ا ل ج ن ة ويباعده إ ل ى النار فالعلم له مقتضيات كثيره ة وأصحاب العلم واهل العلم و ط ل ب ة العلم ينبغي لهم أ ن يكونوا أ ل ي ن الناس في غير تفريط و أ ن يكونوا أ ب ص ر الناس و أ ح ق الناس ب ا ل ح ك م ة و ا ل أ خ ذ بما يقربهم إ ل ى الله جل وعلا فهم ا ل ق د و ة وهم البصراء بالعلم والعمل لهذا س أ ل معاذ هذا السؤال وذلك من ح ك م ة الله جل وعلا أن يسأل ليبصر أ ه ل العلم جميعا بما ينبغي أ ن يكونوا عليه قال أ خ ب ر ن ي بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني عن النار قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لقد س أ ل ت عن عظيم و إ ن ه ليسير على من ي س ر ف الله تعالى عليه هذا السؤال عظيم ما يقرب إ ل ى ا ل ج ن ة ويبعد عن النار سؤال عظيم وهو شاق من حيث الامتثال لكنه يسير على من يسره الله عليه ف إ ذ ا نفهم من هذا أ ن ثم كلفه في أ ن يمتثل المرء بمقتضى العلم ولكنه يسير على من يسره الله عليه والله جل وعلا إ ذ ا أ ق ب ل العبد يسر عليه ا ل أ م ر كما قال جل وعلا فعم من أ ع ط ى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فتيسير الله جل وعلا فتيسير الله جل وعلا أ م و ر الخير للعبد هذا يكون بشيء يبذله العبد أ م ا من أ ع ط ى واتقى وصدق ب ا ل ح س ن ة فسنيسره لليسرى قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه ثم فصل فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا تعبد الله يعني أ ن تتوجه بجميع أ ن و ا ع العبادات إ ل ى الله جل وعلا وحده ف إ ذ ا دعوت دعوت الله و إ ذ ا س أ ل ت س أ ل ت الله و إ ذ ا صليت صليت لله و إ ذ ا استغذت استغذت بالله و إ ذ ا أ ع ظ م ت الرجاء أ ع ظ م ت ه بالله وكل العبادات ا ل ق ل ب ي ة و ا ل ل س ا ن ي ة و ا ل ع م ل ي ة في الجوارح كلها تكون لله جل وعلا وحده ولا يكون لمخلوق فيها نصيب قال تعبد الله لا تشرك به شيئا يعني كبير الشرك وصغيره وخفيه ل أ ن ك ل م ة شيئا نكره جاءت في سياق النفي فتعم كل ما كان في معناها فلا يشرك و ا ب أ ي شيء لا يشرك و ا بالهوى لا يشرك و ا بالمخلوق البشر لا يشرك و ا ب ا ل م ل ا ئ ك ة لا يشرك و ا بعظيم لا يشرك و ا بصالح لا يشرك و ا بجني بانس بشجر بحجر ب أ ي نوع مما ن خلق الله جل وعلا وهذا لا شك أ ن ه عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه ف ع ب ا د ة الله جل وعلا وحده دون ما سواه هذه غ ا ي ة ارسال المرسلين ونفي الشرك ونبذه والتخلص منه أ ي ض ا مما جاء به المرسلون و أ ق ا م و ا رسالاتهم عليه وهذا يتنوع فما كان من قبيل الشرك ا ل أ ك ب ر فظاهر وجوب اجتنابه أ ن من فعله فهو مشرك كافر تارك للدين مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وما هو أ ق ل من ذلك الشرك ا ل أ ص غ ر والخزي ينبغي على العبد أ ن يسعى في تجنبه أن ينبغي وجوبا يجب عليه أ ن يسعى في تجنبه و أ ن يجاهد نفسه والشرك ا ل أ ص غ ر يدخل فيه الرياء يسير الرياء والشرك الخفي أ ي ض ا يدخل فيه اشياء و ا ل ش ه و ة ا ل خ ف ي ة والتسميع والمقاصد و أ ن يكون قصد ا ل م ر أ ة الدنيا فيما ي أ ت ي ويذر وفي ا ل أ م و ر الدين ي ة وطلب العلم واشبه ذلك مما يراد لله ف إ ذ ا ع ب ا د ة الله وحده لا شريك له هذا حاصل إ ن شاء الله عند الموحد لكن يخاف على الموحد من أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ص غ ر والخفي مما يكون من يسير الرياء والتوجه لغير الله في ذلك فهذه ع ظ ي م ة ف إ ن تنجو منها تنجو من ذي ع ظ ي م ة و إ ن ي لا إ خ ا ل ك ن ا ج ي ة يعني أ ن هذا ا ل أ م ر شديد ويجب أ ن توطن نفسك على إ خ ر ا ج المخلوق من قلبك وان يكون القلب خالصا لله متوجها لله في تحركه في سكناته في أ م ر ه في نهيه في تصرفك مع أ ه ل ك مع أ ق ا ر ب ك مع ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة مع ا ل أ م و ر ا ل خ ا ص ة إ ذ ا كان كل شيء لله تم ا ل إ خ ل ا ص قال وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت وهذه ا ل أ ر ب ع ة مر بيانها ثم قال أ ل ا أ د ل ك على أ ب و ا ب الخير الصوم ج ن ة و ا ل ص د ق ة تطفئ ا ل خ ط ي ئ الصوم يريد به صوم النفل ل أ ن ه قدم صيام رمضان ثم قال أ ل ا أ د ل ك على أ ب و ا ب الخير الصوم ج ن ة ج ن ة يعني و ق ا ي ة ي ق ل ع ب د مما يسخطه الله جل وعلا ل أ ن الصيام فيه تذكير بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده فهو ج ن ة من نفوذ الشيطان إ ل ى العبد وكما جاء في الحديث أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ذ ا دخل رمضان أ و قال إ ذ ا جاء رمضان فتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حق من لم يجد طولا للنكاح ومن لم يستطع فعليه بالصوم ف إ ن ه له وجاء فالصيام ج ن ة يعني يكون به الاجتنان ل أ ن ا ل ج ن ة والاجتنان هو الحاجز الذي ي ق ي فالغطاء هو ا ل ج ن ة ومنه قيل للجنين جنين ل أ ن ه في غطاء في استتاب وللمجن مجن من ذلك إ ل ى آ خ ر ه قال والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار الصدقه بانواعها تطفئ الخطايا الصدقه بالقول وبالعمل الواجبه والمستحبه والصدقه بالمال كل هذه تطفئ الخطايا ل أ ن ه ا حسنات والله جل وعلا قال إ ن الحسنات يذهبن السيئات وقد جمر معنا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتق الله حيثما كنت و أ ت ب ع السيئه ا ل ح س ن ة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ف إ ذ ا فهمت معنى الصدقه العام الشامل الذي ذكرناه لك في درس مضى ف إ ن ه كلما حصلت منك خ ط ي ة فعليك ب ك ث ر ة الصدقات والخطايا لا ت ح ف ى ل أ ن ه ما من حال تكون فيه إ ل ا ولله جل وعلا أ م ر ونهي في ذلك وقل من يكون ممتثلا ل ل أ م ر والنهي في كل ح ا ل ة ف إ ذ ا لا بد من الاكثار من الصدقات فهي أ ب و ا ب الخير